تبسم تبسم يا نهام ترنم ترنم بالانغام علي صوتك بلا حد وحي مولد محمد محمد علي صوتك بلا حد وحي مولد محمد محمد ترن انت تبسم تبسم يا نهام ترنم ترنم بالانغام تبسم تبسم يا نهام ترنم ترنم بالانغام علي صوتك بلا حد, بلا حد وحي مولد محمد محمد علي صوتك بلا حد, بلا حد وحي مولد محمد محمد تبسم تبسم يا نهام ترنم ترنم بلا نغام تبسم تبسم يا نهام ترنم ترنم بلنغام علي صوتك بلا حد بلا وحي مولا يا سيالي طلب طلب, طلب طلب من خدام الحسين انه يقول عللي صوتك بلا حد وحي مولد محمد محمد يلا عللي صوتك بلا حد وحي مولد مولد صوتك عللي صوتك وحي مولد اريد اريد كورال الاحسانيه اسكت اسكت اريد كران. من هذه الفرحه اريد اسمعها علي صوتك بلا حد بل. وحي مولد علي صوتك الله عليك كبسام هلا هلا استاهل ابو الزهراء <تصفيق> آه. آه. آه. اه على لسانك بلا حد بلا حد محمد محمد اه على لسانك بلا حد بلا حد. محمد محمد اه بمولد نبينا مولد نور المدينة حنن علينا وسمعنا موى اه مولد نبينا نور المدينة حنن علينا وسمعنا موى اكشر سكوتك وبعالي صوتك صيحو يا خدك يا مال يا ما اذكر الحناجر زف البشائر هز المشاعر ونعش الدله عتقنا في قنا يا مدح تهنا تهنا بالافراح عتقنا في قنا يا مدح تهنا تهنا بالافراح انسى همك بعدلات تنهد وحي مولد محمد محمد انسى همك بعدلات تنهد وحي مولد محمد, محمد تبسم تبسم يا تبسم يا نها وريني وريني جمال يدينك الله تبسم عطني صوت رحم الله والديك حبيبي الله علي <تصفيق> وحي موليد وحاضر وح... مولاي انا عيد لكن ابيك تسمع اسامه العامر يحشيني الليله موال بحري موال مدني في الكلور شامي عند اهلنا ولانا حنا لكل طرقه كل شي طرقه حبا للنبي صلى الله عليه اسمع ايش اقول لك بمولد نبينا نور المدينه حنن علينا سمعنا مو اكسر سكوتك وبعالي صوتك صيحو يا خوتك يا مال يا, يا مال يا للحناجر زف البشائر وهز المشاعر ونعش الدلّه اتقنا تغنى يا مدح تهنا تهنا بالافراح تغنى تغنى يا مدح تهنا تهنا بالافراح انسى همك بعد علت نهى اه انسهمك بعد لا تنهى محمد محمد اه كبسه كبسه يا نهى رنغ رنغ الى النغا الله اي واعي حلبي حلبي على راسي انت الله هل صوتك بلا حد بلا حد وحيه مول رحم الله والديك يا تسمع الكلام اسمع اسمع اسمع, اسمع. اسمع. اعزف, يا عازف، عازف، يا. اعزف يا عازف روح العواطف خلي الشفايف تترنموا اعزف يا عازف روح العواطف خلي الشفايف نرنموا يا آه مولد فخرنا حرّك حرّك وترنا وشرح صدرنا وبارينا يرعى آه للهادي لله وحلف لو الله دنيانا تحلى من ناحي ذكرى نحبك نحبك من الروح نحس بك نحس بك نحبك نحبك من الروح نحس بك نحس بك دوجروح قلنا صرنا بهواك Aiyo wallahi tabasse hala كرم هربها على رتبها مولد العدنا ونور الرساله شعب جماله عرش الجلاله باسم النبي الزات اسمع له لا مكه وترمها كرم هربها رتبها مولد العدنا على شعب جمالو عرش الجلاله باسم النبذا اه فرحنا وفراح هليله وصداح بجمل موشح واحذه بالالحان اه فرحنا وفراح هليله وصداح بجمل موشح واحذه بالالحان ا تناديك تناديني ونناديك يا هادي يا هادي هلابيك تناديك تناديني ونناديك يا هادي يا هادي هلابيك انشر البهجه بالدنيا واسعد ا موليت محمد محمد اه انشر البهجه بالدنيا واسعد تبسام تبسام يلا روح روح, روح. اه حل صوتك بلا حد وحي يا مولد وحي يا شلمعلك شلمة سويها نغمة وارسمها بسمه بوجوه الاحباب اه شلمعلك شلمة سويها نغمة وارسمها بسمه بوجوه الاحباب اه صوتك تريده هاي القصيده يبعث تريده ويلها الها طيب الحرم ه هادي سيد عجمها سيد الاعراب قلبنا قلبنا اذا تشوف كتبنا كتبنا الى حروف قلبنا قلبنا اذا تشوف كتابنا كتبنا الى حروف عسى لحن هغن واو وحيا وحيا مولد محمد محمد عسى لحن هغن واو وتودد مولد محمد محمد بسامت بسامت بسام غننا غننا بالانغام الله تاج الفلاح الفلاح وحي مولاي محمد محمد الله الصلاهك فلاح الفلاح وحي مولاي محمد محمد تاج الكرامه ويا الحمامه فوق الغمامه ابحر يا بحار ابحر تاج وكل غمامة ابحر يا بحر او كل غيمة خلها خاتم رسلها تفرش لظلها وترشي الامطار او طوبا وخلدها كن وردها طوبا وخلدها كن وردها تبدي لودها وتردد اشعاع وتردد اشعار شو تقول اه وتردد محمد محمد يا ابو الزاد يا احمد يا احمد يا محمود, يا يا محمود. اي يا ابو الزاد اي يا محمود خلي هذا الندائي تردد وحييه هذا النداء يتردد